فَلَا فلا يجذأ إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدي ربي إلى صراط مستقيم دين قيام ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صلاتي ونشوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمدت وأنا أول المسلمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء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 تم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلف فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبنواكم فيما آتاكم إن ربك سريع عقاب وإن هم